بسم الله الرحمن الرحيم والصفات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرى الا ان الهكم واحد رب السماوات والارض وما بينهما ورب المسارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إِلَى الْمَلَأِ الْأَعْلَى وَيُقِذَفُونَ من كُلِّ جَانِبٍ دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَيَاصِبٌ إِلَّهِ لا من خطب الخطب تفأت شهاب ثاقب فاستفتيهم عهُم أشد خلقا من خلقنا إن خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وَقَالُوا إِنْ هذا إِلَّا سِحْرٌ مبين وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مبين وَكُنَّا وكنا تُرَابًا وَعِضًا وَمَنْ إِنَّا لَمَبْعُوتُونَ أَوْ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْنَا عَرْوَ أَنتُمْ داخلون فانما هي زجره واحده فاذا هم ينظرون وقالوا يا ويلناها الذي كنتم به تكذبون الذين وما كانوا من فاهدوهم. فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون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 قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ Panie Komisarzu! يكون فأهوينكم إن كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون.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 ويقولون أئنا نتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لدائق العذاب الاليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا إلا عباد الله المخلصين اولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر تقابلي. اطاف عليهم بكس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها لا ma w tym przypadku, że w الطرفين كأنهم بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال <تصفيق> <سؤال> قائل منهم اني كان لي يَقُولُ يقول يقول انك لمن الْمُصَدِّقِينَ المصدقين مِتْنَا متنا وكنا ترابا ويضاما إنا لمدينون يونا فطلما فراه في سوى قَالَتَ الله إِن كنت ترضيني ولو نعمه ربي لكنت من المحضرين فَمَا نَحْنُ بِمُجْتِين إِلَّا مَوْتَتَنَا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ فليعمل العاملون أذلك خير نزل عن شجرة الزقون إنا جعلناها فتنة للظالمين انها شجره تخرج في افن الجحيم طلعها طلعها كانه رؤوس الشياطين فانهم لاكلون لا منها الفم عليها لشوبا من حمي ثم إلا مرجعهم لإلى الجحيم إنهم Wszystkie prawa człowieka są bardzo ważne i bardzo ważne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 وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إن إنا كذلك نجزي المحسنين انه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين وَإِنَّ من شِيعَتِهِ لِإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ ربه بِقَلْبٍ سَلِيمٍ الْإِذْ إذ قال لابيه وقومه ماذا تعبدون ايف كان الهه دون الله تريد فما ظنكم برب العالمين فنظر نظره في النجوم فقال اني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراخ إلى ما آلهتكم فقَالَ أَنَا تَأْكُلُونَ مَا لَكُنَا تَنْفِقُونَ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضُبْنٌ بِالْيمِينِ فَأَقْبَلُوا إلَيْهِ يَزْفُوْتُ وَلَا تَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ قَالُوا إِنَّ لَهُ بُنِيَانًا يَعْنُونَ في جحيم فاردوا به كيدا فجعلنا غم الاسفل لقال داهب إلى ربي Panie Przewodniczący, Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! فلما فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبيد وناديناه أن ابراهيم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 وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين، وبشرناه بإسحاق نبيئا من الصالحين وباركنا عليه وباركنا عليه وعلى اسحاق ومن ذريته ما محسن وظالم لنفسه مبين ولقد مَنَنَّا على موسى وَهَارُونَ ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارو إن كذلك نجس المحصرين انهما من عبادنا المؤمنين إلي أنسل من المرسلين إذ قول لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتدعون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين كذّبوه فانهم لمحضرون الا عباد الراجي المخلصين وتركنا عنيه في الاخري سلام على ال ياسين كذلك نجد المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وَإِنَّ لُوطًا لمن الْمُرْسَلِينَ إِذْ نجيناه وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إلا, إِلَّا عَجُوزًا إِلَّا عَجُوزًا ثم فِي الْغَابِرِ انكم نتمرون عليهم مصبيحين وبالليل افلا تعقلون وإن ونسل من الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فكان مِنَ المدحضين فَسَاهَمَ فِكْرَةً مِنَ الْمُدْحِضِ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمَ وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى مئة ألف الأو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين Nie ma wątpliwości, że w tym momencie, w którym jesteśmy وإنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم نكاذبون أصطف البنات على البنين ما لكم كيف تحكموا افلا تذكروا ام لكم سلطان بين فاتوا بكتابكم ان كنتم صادقين وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبَاءٌ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ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 وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرى من الأولين لكنا, لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ فتولى عنهم حتى وأبصرهم فسوف يبصرون أَفَبِعَذَابِنَا يستعجلون فَإِذَا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتولى عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون فبحان ربك رب عن عما يصفوه